انا بض قلبي وراحت وتعبي انا حب تشموت وتنفسها واج يضع عيوني واجمل اغنوني الله ياخذني ذا قلبي ليساج يضع عيوني واجمل اغنوني Heddahih za موسيقى <تصفيق> يا حلم وردي غيرك شان لو طلبت الروح امتد الليلين دعت عيونيك اهني من دونيك اهجور الفرح وظل عايش حاسين يا حلم وردي غير الجيش لو طلبت ليش ما تدري عني من اللي تغيبان بفهم عايش بموت تذبح الفرقه كل ما انت روح صبر قلبي ليش اوف يا عمري ليش ما تدري عني من اللي تغيبان